في تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يكنت من كن لله ورسوله وتعمل صالحا أجرها مرتين وأعترنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستنك أحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرضون وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله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 والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فوجهم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 واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مهديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها غطرا زوجناك هالكي لا يكون على المؤمنين حرج زوجناك هالكي لا يكون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 وَكَانَ أَمُوْلَهِ قَدْ رَمَّ قُدُورَ الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَكَفَأَبِ اللَّهِ حَسِيبًا مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا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 ك التي آتيت أجرهن وما ملكت يمينك وما ملكت يمينك مما أفا الله عليك وبنات عمك وبنات عمتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرن معك وامرأة مؤمنة وامرأة مؤمنة إِوَهَبَتْ نفْسَهَا لِلْنَّبِيِّ إن أرادَ النَّبِيُّ أَيَّ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدَّ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ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 أنا لكم إلى طعام غير ناضرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشغوا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يخذ النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا إن ذلكم كان عند الله عظيما إن تبدو شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما لا جناح عليه إن في آبائهن وليما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 يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهم من جل ذي الذكر ذلك ادنى ان يعرفن فلا يكون وكان الله غفورا رحيما لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرضوا والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا فِيهَا فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا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 وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَ السَّبِيلًا رَبَّنَا آتِهِمْ ضَعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونَ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 تَبِّئُكُمْ إذَا مُزْقُتُمْ كُلَّ مَزْقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أَفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَنْبِهِ جِنَّهُ بَلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالْضَلَالِ الْبَعِيدِ افلم يروا الى ما بين ايديهم وما خلفهم من السماء والارض ان شئنا نخسف بهم الارض او نستطع عليهم كسفا من السماء ان في ذلك لاايه لكل عدد ولقد أتينا داود منا فضلاً يا جبال أوي بمعه والطير وألنا له الحديث أن يعمل سابقات وقدر في السرد وعمل صالحة إني بما تعملون بصير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 يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَاسِيَاتٍ آمَنُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَ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 قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفاتح العليم قل أَغْنِيَ الَّذِينَ أَلْحَقُوا بِهِ شُرَكَاء كَلَّا بَلْهُ وَلَّاهُ اللَّعِيزُ الْحَكِيمُ وَمَا أُوْسِلْنَاكَ إِلَّا كَ فَتَلِّنَ النَّاسَ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ قُل لَّكُم مِّعَادُ يَوْمٍ لَا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ نُؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْكُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ الْقَوْلَ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ الْقَوْلَ يَقُولُ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 الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مطرفوها إنا بما أرسلتم به كافرون وقال أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلم وما أموالكم ولا قربكم عندنا الزلفا إلا من آمن إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون والذين يسعون في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 نفعوا ولا ضرّوا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون وإذ تطلع عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترا وقال الذين كفروا للحق لما ك من نذير، وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا مع شر ما أتيناهم، فكذبوا رسولي. فكيف كان نكير؟ قل إنما أعظكم بواحدة أن تقولوا.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 وهو على كل شيء شهيد قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يهدئ الباطل وما يعيد قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي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 111. عدو إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعيد 112. الذين كفروا لهم عذاب شديد 113. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر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 والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنسا ولا تضع إلا بعلمه وما ك على الله يسير وما يستوي البحران هذا عذب فرط سائئ شرابه وهذا من الحنجاج ومن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 ويوم القيامة يكفرون بشرفكم ولا ينبئك مثل خبير يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأذبكم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 ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاهلين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 114. ويزيدهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور 115. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مكتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير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 ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصر ولا يمسنا فيها لغوب والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتون لا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعما صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم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 قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقو من الأرض أروني ماذا خلقو مِنَ الأرض أم لهم شركٌ السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعج الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا وَلَئِن زَالَتِ الْآئِلَةُ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا وَغَفُورًا وَأُقْسِمُوا بِاللَّهِ يَمِينَهُمْ لَئِن جَاءَهُم نَذِيرٌ لَّيَكُونَنَّ أَهْدَى مِنْ أَحَدٍ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَبِئُهُمْ مَا زَادَهُمْ إِلَّا مَغْرَمًا اسْتِكْبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ وَلَا يُحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ بِالَّذِينَ أَهْلَهُ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ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 وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا وَلَهُ أَخْذُ النَّاسِ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا ولكن مؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا بسم الله الرحمن الرحيم ياسين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 قالوا ربنا يعلم إن إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ البين قالوا إن تغيرنا بكم لإن لم تنته لنرد منكم ولا يمسنكم من 129. قالوا طائركم معكم أإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون 120. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين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 شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قوم يعلمون